يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة الحجر وقوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إن بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله المواشي من المرعى من أعظم نعمه على بني آدم ومن أوضح آياته الداله على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وأنفسهم أفلا وقوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات النهى وقوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وقوله وأنزلنا من السماء ماء مبارك، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد الآية وقوله من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وقوله وأنزلنا من المعصرات ما عن لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيهان الأول اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب لما تقرر في الأصول أن صيغة الأمر تقضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه من أنزله ثم بعد انزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات وإخراجه منها ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحا للأكل انظروا إلى ثمره إذا اثمر وينعه الآية وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبى متاع لكم ولأنعامكم وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك التنبيه الثاني اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث الأول خلق السماوات والأرض المذكور في قوله خلق السماوات والأرض بالحق الآية والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآن كقوله انتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها إلى قوله متاع لكم ولأنعامكم وقوله أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الآية، وقوله أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلا وهو الخلاق العليم إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. البرهان الثاني خلق الإنسان أولا المذكور في قوله خلق الإنسان من نطفه لأن من اخترع قادر على الإعادة ذانيا وهذا يكثر الاستدلال به أيضا على البعث كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقوله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآية فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث ايضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي كذلك الإحياء خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبولكم أحياء بعد الموت وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقوله وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت وكما تقدم وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضا ولا ذكر له في هذه الآيات وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا كما تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة لأن من احيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في خمسة مواضع. الأول قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الثاني قوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الثالث قوله جل وعلا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الرابع قوله فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته